في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غضورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتاء أمسكهما من إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا إكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبذينا ولم تجد لسنة الله تحويلا